أحد عشر استمع إلى الجمل ثم اكتبها تحت الصور المناسبة كما في المثال هذه مهندسة هاتان مهندستان هذان مهندسان هؤلاء مهندسات هؤلاء مهندسون هذا مهندس